تجمل بقلبي وارحم الحال قبل اروح تراني ا ل ي ا م الرحت ما عادل يرده تغليك ماينفع ولا في الثقل مصلوح لو ان ا ل ق ل في بعض ل و ق ا ت لابده لكن غيب ت ف ج أ ة تخليه عشا يفوح وترسم على وجهي من الحزنه مسوده انا يوم احبك والله اني رخصت الروح عشقتك بقلب الارتخاء عزمه يشده وتحملته لاجل الراك ي ن ا د ر المملوح ظروف انت عسر المودمي عسر وتحده احس بالهوى كله قصايد غزل وممزوح وثري ش ي ئ يمرض الرجل ويهده ويا ليت قلبي ما بنا في الهيام صروح ويا ليت عيني دون الاحباب من لده احبب خبر وياسر ل الليل كم تابوح لكم بيت عديت ه وكم بيت معدي